بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد في وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره باسانيد حسنه الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا الحديث الشريف يا أبيه من رجلاً جائلاً نكيه صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله ضمنه على عمله إذا حيثه أحطى لله وأحطى للناس وعلى إذا به الدنيا حكوة الله وعلى الله حيث الناس حكوة الناس نحن الضوء بالدنيا وَأَوْيَةُ وَكِرَهُ مَعَلَى يَجِدُ أَقْدُهُ وَأَنْ لَهُ إِتْبِعَ بِشَهَوَاتِهَا نَفْسَاً أَنْ لَهُ إِتْبِعَ نَفْسَاً بِشَهَوَاتِهَا لِلَعَى أَنْ مَتَقَلَّنْ مِنَ الْبِنْيَا اُرْبُلْ عَلَى صَاعَةِ اللَّهِ جَدًّا وَعَلَى يا تدعو ان امر الله مقدمه بذلك الفرائد ايه اكيد تابع هذا يا امام من المكرمين الفرائد وتبارك ان شاء الله عليه بالصلاه ترتدي الله تري هذا لان الرسائل التي تؤدي الى الى فساد الى فساد المحرمات وهذه في الدنيا تقصير الامر هو ان الاستعداد بعمل صالح والقيام على طاعه الله وجلاله وير عملا يتبادل هو بدل الناس قالوا جاء على ورث احد الرجال الله عليه راك يريد يذل عند الناس يكون يذكر عن اعماله ومداه يكون دهاره عن اعراضه ويكون يشهر عن الكيل والكال كان جديد المنين والكال في مكتبه وشكله يعرف شيء دو عن شكل كذا عدد الاموال يقف قادر على التبين بين هذين هذين يجد نفسه بين نوع طبيعي وربط الاله عن المستضعف هذا هو الضغط في ما عند الناس وإذا كانت إنسان يعيش بهذه الطريقة فهي نعطي أهل الناس وأراضي قدمائهم لا يتطلع علامة في أهلهم لا بسعير ولا بسعير ولا بسعير ولا بسعير حين يجب حده الناس هذا هو معنى الحديث ان وجماعا الذي يحب الله يحبه الله وجماعا الناس يحبك الله يريد عايز ان يفهم بهذه المفاهيم وهذه الاسباب لمحبه الله اياه ومحبه الناس اياه ادرا الاشياء